ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين تُبْكَى كِتَابَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَاجْعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ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 دنا لهم الغالبون فاتول عنهم حتى حين وابصرهم فسوف يبصرون افبعذابنا يستعجلون فاذا نزل بساحتهم فساء اصباح الذرين وَتَلَّ عَنْهُم حتىََّ حِم وَبَصطْ فَ سَوفًا يُبصِرُون سُبحانَ رَبِّكَ رَبِّ العِزَاتِ عَمَّ يَصِفون وَسَلَ عَ الْ المُررسَلين وَالْحَمدُ لِلهِ رَبّ العالمين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 لَكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ إن كل كذب الرسل فحقا يقام وما ينتظرها اولاء إلا صيحه واحده الا صيحه واحده ما لها من فواق وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ يَسْتَبْشِرُونَ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ سَفررنَ الجِبلَ معهُ يسَبّحنَ بِالش والإشاب وَطير مشور كلُّ الله أو وَوشَددنا مُلك وَآتَناهُ الحكمَ وَآتَناهُ الحكممَةَ وَفَصل الخطاب